دروش يعني جوهر البهية يعني جوان مثلًا يعني إمامي شوكاني كاني كمالة درو جوهري بنرخي ببيزي يناوى لما سئل فقهي كان أما إشكالهم مثنى عندما ترى المتون والمحررة من التقليد يعني او اكتباني تقليد تقليد تقليد مذهبك لمذهب فقه اذا اذا انا اكتباني فقه دابنين دابش بو بصر دو مدرسة مدرسة مذاهب فقهي كهر مذهبي كوي بوخي كوما كتابي كان تاليف كردوى مسائل الفقيه كان ين تيا دار رجاوى لسر اصولي او مذهبي كي لسر يروشتون مذهبي شافعي كتابي فقيه عبد بوخان مرحلة متوسطة ابتدائيه واتاكو مرحله متوسطه مرحله منتهيه هل وها حنفي مذهبكان هل وها مالكي مذهبكان أروها حنبل مذهبا كان ومدرسي أهل حديث كمقيدن بمذهبك معين واكتبي تابت بخوانها يا دار الزعتر مدرسي أهل حديث اعتمادك كان صر آياته أحاديث احكام وآيات احكام معروفة يعني وعاتنك بس احكام شرعية كان نتيا ونمنك تبي الجامع لأحكام القرآن قرطبي وابن ابن العربي ابن العربي المالكي اوي الجصاص وما إلى ذلك وهر وهأ الصديق حسن خانش كتابيها هي أهل المعاصرين نسير أنا لو ابن عثيمين رحمه الله بلعم طامين كردو وأحاديث أحكام ديار معروفة رين كتاب لو باريا عمدة الأحكام وهر وهأكتبي بلوغ المرامة وهر وهأكتبي المنتقاية ومعروف معروف تريش هي الالمام هي المحرر هي جان كتابك هي احاديثي احكامي تيا كوكراهتا واحكامي شرعي كباسك ان تعريبي فقه مقصد في وهنديك كتاب لمباري تأليف كراهه دليل بيك نهات ولا دليل يعني ايات وحديث نية بلكو حكمي او حكمي كلاهات وحديثه كان ولي بهندك مصطلحات دار الشراوى يا يا بنظم أما كيساء الدور البهيه متني كي فقهيه نثره نظميه وجاره النظم هي أما الجن راوي الدليل الشرعي كان يعني امتنا متن مذهبك فقهي معين نية تقليدي تيابة ديناك لابرشو كاني كادان لي أمتنا ورحمه الله خوي كسكي سرب سربهج مذهبك معين علمك مجتهد ومحاقق ومقيدني بمذهبك معين وولي اما انتسابه بمذهب شافعي يا حنبلي يا حنفي يا مالكي وعام كتابة براستي كان شرحكي زور جرينجي هيا لو نهش عني خوي شرحي كردوها لم كتابة مجلل لكي قوريا الدراري شرح الدرار البهية اقربتوان امشار حالة دزبخان زور زور الاستفادة وهل وهلوها الروضة الندية الروضة الندية هي صديق حسن خاني قنوجية أو هناوي بتابت أو طبعيك كتحقيقات أحمد شاكري لسر لقال تعليقات الشيخ الباني تونكم كدي كدي الشيخ الباني لا صليفان او أو كتابي بدرس وتوته عندك تعليقات لسر مسيوة زور جرينجو بسودة وهر وها مختصر الأدلة الرضية بتابا من طبعيا دليلي بو همو بابا تكن ينواتها بس انها مجرد دليل نجوة وتنوى تفاصيلها اذا كانت تفاصيل بيئة ونبقى تبو شرحكي شوكاني اخي وايان شرحكي صديق حسن خان بطيبت اوان باشطر لبروي تحقيقاتي احمد شاكر وتعليقاتي شيخ البانيشي لسلا ام كتابيك ام كتابيك فقهية ديال علوم شرعي تصنيف كده هذا جاك راوته علومي شرعي دبيتها دوبة علمي وعملي احكامي شرعي علمي واحكامي شرعي عملي احكامي شرعي علمي مسائل عقيديه كعلم زانيارية لا أظن أنه إنسان كان جايرا وأحكام شرعي عملي كبريتيا العبادات ومعاملات أعمال إنسان كان بويا لكي نصي فقه أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أولي قطان بنسل الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية الفقه ديارة للغاية فقه يعني فهم يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي يعني يفهم قولي بلام لا إصطلاحة أما بناسكيتي الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بني الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وتن معرفة لبروي أحكامي الشرعي زور بيضانية يقينينية علم يقينة اگر بناس علم يعلم بك كيف أنا بناس إدراك شيء على ما هو عليه ادراكا جازما يعني متيقنا في بردن باشتك كي يكلاب تحجب ما هو في بيوتر علم بلان معرفة معرفة علم فرقية علم سطلسطة يقينية بلان معرفة أهم يقينية أهم ظنيفة أحكامي فقهي زور به هذا الترجيحات الفقهاء علمك الله أم حديثة بالغ يل نسر اوك او شتوا واجبه عالمك ترجيح له ان سنه هني العلماء ضلن امش تحرام بفيه او دليل هني مكروها هني كيت ضلن ام حلال هني كيت ظلن نفره وجائزنيه كان ترجيحه كيوتا بظني غالب ترجيح أو مسألة أخرى، بصره مسألة بيترى أو جانب بصر أو جانب بيترى. بيا محققين دارين لبيان سيف قهبوطية معرفة الأحكام الشرعية أو لا ترى لو كي العلم بالأحكام الشرعية. مسائل فقههم ويا قينينية، نهديك يا قيني. بون منا صلوات المفروضات خمس نرجع فرض عن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 هو معرفة الأحكام الشرعية الأحكام جمع حكم حكم الشيء هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه كدلي أمس فيها هو حكم كدبو سلمانت كوت الرشنية بها يعني حكم برياردانا يستار رشا كوات شونية كوات شونيه كوت روج معرفة الاحكام الاحكام جمع حكمة حكم في اثبات شيء لشيء شيء ونفيه عنه معرفه الاحكام الاحكام الشرعيه او الاحكام العقليه الاحكام الشرعيه اما لا فقه دراسه احكام شرعيه دراسه احكام عقليه احكام عقليه ونونيك زائد هيك دو او بعقل او اتزاني اذا شرعه باسي او اشتيت يعني واروها احكامي جوينية احكامي عرفينية احكامي نفسينية احكامي طبينيه يا ما باسي احكامي شرعية علاقما بمسائل كاني ثلاثانية معرفة الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية العلمية العملية لفقها الاحكام الشرعيه العمليه داخل رد احكام شرعيه علميه يعني هم احكام شرعيه علميه اقول لكوا العقيده لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله اما عقيده الذهني ايه ثابت بو نظري ايه ما بو لا يستحق العباده احد الا الله أما علم الزنيارية بلام لعمل الرنج أداته يما إيمان من بثريجتها هي, هي إيمان من بقدر هي إيمان من باليوم الآخر هي أما معلومات عقيدة لا مش لا ضليتوة الرنج أداته ولا سركر ده وكان لك تبفقي كان باسي الإيمان بالملائكتان بيني لا كسب باسي الايمان لا لا لا لا لا باسي لا بالملائكة لا باسي لا لا لا لا لا لا لا مسائل علمين مسائل لا لا لا لا علمي لا باسي مسائل لا لا باسي عبادات ومعاملات لا لا بون منلك تيبكاني عقيدة جالوها دبيني الله يرون المسح على الخفين أهل السنه بوجنيا بمسح على الخفين خلافا لمن خلافا للرافضة المسح على الخفين مسلكي فقهية مسلكي فقهية بلامبوشوا تناو كتب فرقية كهان عقيدة وا لبر فرقائك وك و خو عقيدة بورن بمسح على الخفين نية. عن باب التوطة نو كتب لو بابا نقلب بر الخفين مسلهه علمية بل كقوله أصله مسلهه عملية العلم هي معرفة الأحكام معرفة الأحكام شرعية العملية الأحكام شرعية العملية بتبدو بشر العبادات والمعاملات العبادات في وندية أنا كان لقى الخوا كبرتي لصلاة وزكاة وصيام وحج وجنائز الحاق قريب بصلاة والمعاملات كبشدوهما معاملات مادي كبيوغرهمو بابا في وندية ومعاملات معنوي نكاح وطلاق بابا في وندية وهروها قضاء حكم جهاده عتقه الو باب تركه باش يوازك لشيء وازكان الحق كريتا بيع معاملات النكاح و طلاقه او باب ثاني لكم ربط بيكوا بيومدين وانا عبد كان في ريكفرت سيركي احكام شرعي عملي لك جابته لفقها جابته وأصن في كيتر الله أصن في كيتر الأحكام احكام يا بيته الأحكام السلوكية أحكام شرعية علمية وأحكام شرعية عملي وأحكام شرعية سلوكية كأخلاق وأدار أما نل عقيدة باسكتت ونل فقه شاباسكتت إيش بعسى الصدق بعسى الصبر بعسى أمانا لكتب عقيدة نابيني وهروها لكتب فقه شا نابيني كما لكتب تابتي بدان روا كتب أخلاق وآداب علماء تصنيف ينكردوا أو مسائلنا سأيلانك فيوندين بأخلاق وآداب وانوها به لبانيا جيان كردوته أو يكي سيما يخلين الإحكام الشرعية العملية المكتسبة يعني المستنبطة دارهن روا لتي من أدلتها التفصيلية أي كل مسأله دليل إثبات بخويه بولانا دليل تفصيلي لبرئ أدله إجمالي لكو دراسه kia لا اصول فقه اصول فقه دراسه او استانت بودکا چی دهवते دلیل چی دهवते دلیل و چه حكم لدلیل در اهنات وطريقي درهنان يعني لا اصل سيشتق من لد چيه بيت الدليل واكيه او اشتاقات الدليل ودرهنان حكم كان واسلوبي درهنان يعني المسائلانيك وا يعني الصيغاني درهنان احكام كان لا ادله كان قران قرآن دليله سنه دليله اجماع دليله قياس دليله اما نوادلاني تقريبا متفقون عليهان و هندي قد الليل قول صحابيه استصحابه عرفه سد الذرائع و عمل أهل اهلي مدينيه و لك مسائل كثير هيك لاصولي لا فقه اخي نريد اي امانه كامل دليل كامل دليلين و امانه شو الدليل بو أحكام احكام شرعي كانت واوكسكي اما كانت دليل كمجتهد كفقيه او الاصول فقها يعني لا اصول فقها ادله اجماليه منها بل ام لا فقها ادله شيء منها تفصيلي منها بو ابي لفقها هر مساله وترا اما واجبا مستحبا يا جائزا يا مكروها يعني, يعني, يعني حرام عليه ويدل عليه قوله تعالى ين قوله صلى الله عليه وسلم يان الازماع يان القياس يان بقيت ادله كلا اصول فقه باس كراا اگر هرمث مذهب يقزان تش تك اعتبار اكاد بدليل استدلالي بهواك يعني هرمث مساله فقهي بناء كرا ولا سرشي سر دليل دره اندرا دليل المكتسبه من ادلتها التفصيليه يعني هر مسألة يكي فقه كاتك عن دليل أو او واجبة يعني سنتي مستحب يعني او حكمانيك بينج حكمي شرعي معنية دليل اكيه لفقه شاء أحكام منه أحكامي شرعي أحكامي شرعي كانك بينج يكامين يعني واجب يعني هيك مسألة يعني اللي فقه بدر بيلا بينج, بينج حكم يكامين واجبة وبيشي دوتري فرض اوا لا اصلفقها بين سجدتين كشتكه خاي پروردگار امري الزامي پيكر دوا يعني اوا كا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني تاركه متوعد بالعقاب وهل هو مستحب اوا كا خاي اور امري پيكر دو ولا امرك الزامي تعريف حقيقه اشتكه يعني نتجكاي اوتانه كفعل كي اجريزه سكه بلا ما غري كي اجر دسنا كي ومباح في شيء حلال في شيء يطري جائز كوتانه امر راونه شيء له ن الزام ن امر استحباب ونهي الزام ونهي تنزيه شيء له نكراوه وهروها مكروه ما هي مكروه او شتك النهي لكرا وقد فكره وبلم الزام لكرا بوز غني و نتيجة كشي أوتاني ثمرة كشي أوتاني كا اَگر بيكِ تانبرنا ببلا مجنّي كا اجل وحرام كبيشي او ممنوع بيش او تري محظور اويا نهي لكرا ونهي كي بترك بوازي لبنيت ونتيجة كشي اوتاني ثمرة كشي اوتاني اگر متوعدي بعقاب اگر نيكِ مأجورا بيت يعني لفقها أم بين يعني هر بدايه بداية وكامه دس اول كأحكام اقامه واحده اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه الشرطة أم اقامه أم فاسدة اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه اقامه فقه اصول فقر کوچک رواکون، يعني زور ربطن به یک آره. اگر اصول فقر هد خویندی به، با فقر زور آسان کاریت بوده و هر وها اگر فقه بخوینی، ل اصول فقرش زور و آسانی تی دگید. استادش سر داشت ناصر متنی که به کا وفي مش باشا فيشوي بس نسلمتني كتابك لفضل فقه خايبر وردقال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة يتفقه في الدين يعني خايبر وردقال تحريضي مسلمانان دكاتك طائفيه كان برا لا ديني شارزاب بن كاتك دقرين و بنا قومك كان خالقي لاي خوان لوئی کوا سیری ہونا تواتا پی وسلہ ہر منطقے ایک لہر ناو چیک کومل خلک ایک برن بو فربونی شارع و دوات القران و خلک الاخوان فیر بکن اما ہندانہ حتى قال قفر میں بہ ہمئی نشیت بو جہت ہنے کیپ چت بو ہم جہادہ کتر یعنی جہاد هوان كبيوتري جهاد عام هوان بيوتري جهاد خاصة يعني اوكي سنه جهاد بعلم اكن براسي امانه از ينزور زياره لوكساني كشن بشمشه لبركان جنجا بو فلاحك جيتون شمشر هول غير كفار بيته وبلام علوم شرعي جهل ببيبك لصرخه لصرخك وهالوهان دفاعي بيضي إسلامه مسلمان لا شبهات وقوادحي كفروا ملحدين مبتدعين وأنكوا وجهل أرشن وتناول إسلامه مسلمان أدن تنهى كي كيف تانية فيها تانية في أهل علم تانية فيها هالبسة بوي عندك الذب عن السنة أفضل من الجهاد يعني الدفاع عن السنة دفاع كردن لغير ربازي أهل السنة باشترى للجهاد بو اما جهاد خاصه عثمان همو خلقيك بي هالانس اما اجري زياره تا او كويك كسيك بي تشي بو ثغور بي بو كنو بو جبهكان لونا رو بريدج من بيتا وا وبيغمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمت من يريد الله خيرا يفقهه في الدين هر كسي فاي گوري سي خير بي هويت كرداري خوانه على هر كسي گوري بي نني بختران او على ديني خواش رزائكات وديني خواش شار الزعبد الكتاب الأول كتاب الطهارة ديره وثمان فقه بريتيا لا عبادات ولا معاملات عبادات فيش معاملات خلاوة بره حق خواه حق خواه ولا ترى لحق باندكان بيه علماء عبادات خصوصا فيش معاملات عبادات باشترين ترين عبادتشيا بي صلاة بيه صلاة فيش زكاة خلاوة فيش صيام وحج خلاوة ولبرؤي صلاة متوقفة لسر الطهارة بوي اللي پیش صلاة بس ایشیان کردوه بس الكتاب الطهارة ایشیان کردوه ولبرؤی الطهاریش مبنیه لسر آو این طهارة بآو بدیدت بیا پیش شونا و ابواب کانی طهارة بس ایشیان کردوه بس باب المياه ایشیان کردوه الكتاب الاول كتاب الطهارة الباب الاول باب اقسام المياه الماء طاهر مطهر او خويلة خويلة پاك و پاكرويش پاك يعني دتواني بخويتو دتواني بكيتا چرشتو مطهر يعني پاكرويش يعني دزوجه پابگري غسل پابگري رفع حدثي پابگري يعني بو غسل بو ازالي نجاسة بكاري بنت حمالة اصل دواء لا يخرجه عن الوصفيني أي وصف كرد بوصف طاهر والمتاهر يعني باكو باكره هو هيشتغلوا دو وصفة ديناكت إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات إلا ما جرفتك بوني يعني رنجي يعني تامي بغوره لش تبي يعني يكشفك يبي سك كل بعاءك بوب ومقدارك عبو بوني أو كيا رنجي يعني تامي جوره آوا او آوا نپاک نپاک کرده وش نه دوتنی وی خویته و نه دوتنی و غرفه حداکثر از لین جذب کاری بیند و عنیثانی یعنی کونه مطاهران هندیک جار آو خویل خویا پاکه بلن پاک کردنی چیست که لاب مع اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره اجشتكي باك تشكل باويك بو يعني اشتكي باك تشكل باويك باك را هر دكان پاک هنا اگر تو سطلك بيني كيلو ماستيك بيتاشي بيتا ماستاو هاي ماي مطلقنيه ماست تاو يعني ا ولا قل یان گلاب اگر مبلغ یک عطر بی ریکی دنای پیدا کرده گلاب یان اگر چایی تیپ یان اگر شکری تیپ کی یان اگر شربتی تیپ کی اما پاک دختر تو بله من آه دتوانی به شکر او به ماست او داشتن جوشوی غسل بکی اگر جلگ پیش بو باكو خاوين كردنوا بكار ناهن ريت لبراي آونية يعني اوه كوا خای پروردگار امري پی کردوا اما بو دسنور و بو غسل و بو ازالي نجاس بكار يبنين آو بماستاو ترى آو نخد ايه دتوانين بخوينوا بال بالان بو باكو خاوين كردنوا بدشت نخد وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره يعني امشتك كوع دستي إنساني تجاه يعني شتكتو خود بكيتنا عا أي باشا خوي ما عندك او ما هي خوي شور. يعني انت مكاي غراو او دستي انساني يعني هر خوي بخوي او او واه اتواني بائع كيشور طاهره بالان مغير طاهر شيتا ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء اف نتوضا من ماء البحر بون برساري لا درزبو او صحابيه لو ر아이 بحر شيشور نافرت كواتا اگر اگي خويل اصله تامكي غوراو ين ہندے کاو ہے بونی جت یعنی اگر اس طرح در بنی خام برو اتخار برو خلاش ہو نہ کی پیو در بنی خلان لو نے در بزلو او د سن شٹری بونی کی نہ طبیعی کی نہ طبیعی یا هندے چھن ہے او کی پرمن گراو یعنی بونی یرکی پلا وی لید ا بو د توانی دزون شوئی بال د توانی رستی یعنی اگر او او خواي بطبيعتي خوي تاميان بوني رنگي گوراب او با پاکر نو বেকার دي بلان اگر شچك دس چی انسانيتي ابي او با پاکر نو বেকার نهت هرچنه پاکيش به بخوري تا ولا فرق بين قليل وكثير عليه جواز يك نيا له حكومدان بس رويك او او پاکا یان پیز با یان پاک کرده و یا اگر شته کی پیسی تکالبه یان شته کی پاکی تکالبه کم به آذر بید اگر پیز به پیس اگر پاک به او پاک کرده و نبی لبریمایی مطلق نیا کم به آذر بیه دیکسان و ما فوق قلتینی و ما دونه هم اگر او لسری قلتین بی یال خواری قلتین بذش، آواهیت فرقی لانیوان دار نیه. اگر قلتین یعنی با اندازه تقریباً دو برمیگردد. اگر تم و بون رنگی قرار بود، بشته کی پیس، آوا نطاهره نمطاهره. اگر با بشته کی پاک، تم و بون رنگی قرار بود، آوا اگر طاهرش بیه، هر مطاهر نیه. ومستعمل وغير مستعمل أو أو بكارهن رابي يا بكارهن رابج ماي مستعملش يا أجر كسك دزنجي شوشت يا غصليب يكل ولا نوتشتك أو أو, أو كوكرأيو ديار الجرانو بيسانة وأو روم جارين وأو كبر رجلي وبراد لا تشتيكا لا منزلك لا قابك دزنجي شتويا فوشوردو شوردو همن أم شخصا دا تو نه جاره کیتر بیت او بو او ده شوش بگیرتا و یان مسلمان کیتر اتوانت او او بکر بین بوداسووش گرتنو یا گو خوش وردن ہندگل پہا دلا نابت ما آدم استعمال کراوا بو رفع احادث حادثہ اکبر بیا اصغر به یعنی ما بسمن لابردنی جنابت یان لابردنی بی دس بی دس الان همان شخص خوینه دونه بیکاری بینه ده وا لبری او استعمال کرا وا واهل وهام مسلمان کی ترشنا دونه بیکاری بینه ده وا من قوله مرجوحه مخالفه ادله لبری او اوهرتنه استعمال کرا وا هر طاهر و هر مطهرفه این صحابه آی دسو جی پیغمبر خو ان علی الصلاه والسلام بکره هنا او کو تفرق خو طاهر نبوایا بیکارنه نده هنا واگر مطهرش نبات پیغمبر خاص صلوات الله و سلم جری کند ته بمال لناتشتکا او یک ده بینند سنجی لپشات خزانه کی دله ای پیغمبر خاص صلوات الله او من لشکرانین پیدر کردو پیغمبر خاص صلوات الله فوواکه لشکران نابو یعنی او اوای کی خزانه کی استعمالی کردو برفع احداث پیغمبر خاص صلوات الله بکری هن بو برفع اصغر یعنی اگر اوای بکری هن را بولایان که سیکو بود اس شکرتن یا بول اس گرانین درکردن که سیک و هر هوا خوش دتانه بیند هو متحرك وساكن او اوا وصابت بيجان ربك كان وسطا بي في أو أو فرق نيا اغشتكي في سي تكال بو تامي بون رانكي غوري اوفيسه في طاهيري في تكال بو اي مطلق ذكر دهرو اوا بو فقردو بكارن هنديتو وسطا وان ريكات اوا هيش فرقلا نيوان ادو خالصدان الباب الثاني النجاسات والنجاسات والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا لشرح حقيقة وهرهال يروح لومتنا لا إيواء اشتكي نسيوا الله والنجاسات جمع نجاسة وهي كل شيء بنعص نجاسا من بودكات فالنجاسة برثية له مشتك يستقدره أهل الطبائع السليم أو خلقاني كطبيعاتيان سليمه يعني تشين خوشي نهاتم آني خلقه واسواس في علان يعني قيز لها مشتك كاتب حمشتك وبيز دزاني لا إنساني كي طبيعات سليم قيزي لها رشتك كردوا أميق يستقدره عن قيزي لها كاتوا بيزي لها دزاني ويتحفظون عنه أما قيد دوهم اخواني لي باريزن الثياب اذا اصابها وشاككان نشورنا غير بريكه علي هرستيك امسي وصفي تيابو امسي قيد قيدي تيابو أو اوفيو أو ترينجيس خالكي طبيعه سلم فيزيل بكاتو اخواني لي باريزن واغبرز لكانن كو بيسون كالعذيره والبول بوكو حاشا ورسان بيسيوميز أمثالنا صحيحين بل أم كيدانا صحيحين هنيك شد ما هي انسان طبيعة سليم قيزلة كاتوا خوشيلة دا بعزت لجبرز لكانش يمكنه يشوط لجبرز ما برسان صلم بلغم مني تفعله باشري منعا و بشقل إنسان طبيعة سليمش قيزلة كاتوا نمشتاني رشانه و خوش الدفارزي برغيانو برشدنا كي و برزلكان نتا كي و قبرش كي دايشوريت بلان اي انا و كوش شرع بيسن هشتاق لوانا بيسن ثم ما بلغ ما منيا رشانويه ارهاتف عليه وما الى ذلك امس قيديت و بلان بيسجين بو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله برودگار ني لبد اخبرت ان نجاسه هي ما حكم الشارع على نجاسته قيد وصفني علی هر شتک شارع حکمی داد بسری کپیسا آو بیسا. بدکه مال نت ان کلبر خوری روسیه و رکان هستن. یا یا برای روسیه و رکچو مخوری تاومانی. تی امریکا خاص من هی کرد ول لواکی ول شونه که دانشی هندی که حتی اخبار برد که والحمد لله وقد قاني والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا بديتي لا يسي إنسان براحةي عتره إنسانا جوريا بجوكا رجازينيرة رجازيمية شير دخو خوردن دخوت بيصر. وبوله واهل وهامي زياد زاد الا الذكر الرضيع بولي لاوتي غائط الانسان مطلقا لابري ويل بول جايكاتو اينا بيوتا غائط الانسان وبوله مطلقا هردبو برام لابري ويل بول قيد كدامه الا الذكر الرضيع كما في راسينين بيس هذا ميزاد انسان همو بيس و بوله و همن شيء مطلقا بي مزقه شيء بيس بالام مال الا ذكر الرضيع من دالينيني شيء اگر كوركي كور بلا شيء راخور بيت كوارديني كواردبيت على مزقه بيس ني یمادالن نخر میزکی پیسه بالامش جوازی پاک کردن و کی جوازه ل میزی انسانی گوره هر و حال من دالی کشی که هی من دالی کل عیل افجنت یعنی کیفیت تطهیر که جوازه نکلبر اولی میزی کل پاک من دالی کوچی رخو پیسه بایه پیوستی با پاک تخفیف هن اصلا پاک كاتا ام قيده ام استثناء صحيح نير وبول ذكري رضيع شبيسه ولعاب كلب حاشا ورصا ليكي صق وروث اقلبيتا وروث ما لا يؤكل لحمه باش تربو روث بمطلقي بيس نير او آجلا نی، او حیوان نی، او بالندانی که گوشتی آفرده پاشرو کن پیس. بالام که گوشتی دخیره پاک. این س پاشروی مرملات یم انگا پاک پیس نی. که وا گوشتی آفردت او آنها و دمو حیضیم و خنی حیض صری مانگانی آفردت. كل حالتي عسيده هم افرت 28 روز جارك خيني بوديت دم طبيعه يعني كرنيكي سريشتي هو كاركين خوشي نيه و ولاديش نيه او خونا بيصو كيو جي دم حيضن كواتاب دم متر خينيتر پاکه كذلك الدرزي دهابرين غلدسيديتو يانكني لوتي دي اتو غنوتسيا باك ولحم خنزيرن وهراوا گوشت به وفيما عدا ذلك خلاف جقلما نق خلاف مني پاکه خلافه خينك بري ده كده ايا پاکا يان بيسا يان لشي انسان 1 كيلو ده خين لي بري ده كده پاکا يان بيسا وهر وها خمر عرق مشرك ا ما پاک يان بيسا ا ما انا كشتي خلافته هيا وجار قول راجح وشوتانك اهم اوانا وكو اويكا کمیان پاکه کمیان پیس میته پیس بقیه کهتری خمر پاکه خوردن وی حرام مشترک لشیان پاکه بالام عقیده وی رواوران پیس اینمال مشترکونه نجسند خمر خوردن وی پیس اصنام ای بت پاکه فشتنی بر ریزه میل آوتان پیکریک دریس کرآو بتیک دریس کرآو ای پاکه ای پیس مرقدیک پاکه ای پیس دستی پیوده پاکه ولیم پرستنی پاک نیافیسه پیسه یعنی خودش تکا پاکه ولیم تصرف تیاکردنی باشی و از نیکه هر یکیکلشونی خویا پیسه و فی معاده خلاف انتقام نوید دگریت و به متوالات دگیت نتیجه ای که آموزتان پاک نیافیسند یارا لیرا خزگباسی مذی وباسی ودیشیب کرده که آورد وعنشا پیسه هر سه خلافی تیا ولیم قوی راجح وطنی كيفي سنو دليلي وقوتش للسراتو والأصل الطهارة أما أصلك الزور استفادلك الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة أصلها مو أشتانك للسر زويها يا عايك خالد رستي كردوه همو أشتانة باكن وهلو حلال حلاله إلا لنص إلا ما قد نصك بيت بل أمشتة فيسا يبل أمشتة حراما اگر کسی گفت روزی در روزانه وقتی همسطحی است ولی دلیل، اگر کسی گفت وقتی همسطح خردم ولی دلیل، بالا نبودش تا حلال کن، تا پاک کن نبود دلیل دلیل یعنی اگر بونو من کسی گفتی وقتی کاشی پاک، ورقا پاک، پر و پاک، ساعت برد پاک، ولی دلیلی نمیره. او دلیل نه بودش کنن بکریت. آو کسی که شک دکه مخالفی اصل به دعوی دلیل آورید کرد. و اگر کسی گویدی خوردنی آو حلاله، تمامتا حلاله، بلا دلیلیم برید. دعوی دلیل لو کس نه کرد که ادیع حلالتی شک دکه. بلامعکس اگر گویدیم شک حرام، خوردنیم شک حرامه، خوردنیم شک حرامه، بکاره نانیم حرامه، بلا دلیلیم برید. بو مخالفی اصل هر کسی مخالفی اصلی کرد. هودا دليلك اگر کس يوتي قرض ملالات داوي شي کي دليل اگر کس يوتي قرض ملالات بلا بريك قرض ملالات او بغیر بو بگينا چون اصل و کس قرض يدا کاسنين بلا ما کس كات مخالفه اصلي کي يوتي قرض معلومه لا شرعيه جاري وهاي ب هنجل لخلق دلائل أم عبادة النية بدعي على دليل كي أبيع أو دليل بيرته وبإثبات عبادات على في العبادات هو المنع على بطلان إلا على نص كسيجوتي أم عبادته هي أبيع أو دليل بيرته نبيع أو دعاء دليل قبل دليل تان كنيه يعن سببهم من الله بدعيم مولود نبوي أما الله إن أما نبي بكر طالا دليل تانشير دليله وتنكمل تو عبادتك كي كأصل وعي النية كتو الله هي تو دليل من ببيره أجد دليلي كصاحب بخير سرتشاو سرزم بعلام كنبي أو اعتباري وناكل والأصل في الأشياء الطاهرة أصل أشتكان الطهارية فلا ينقل عنها يعني هاشتاج لطهارة ديناكت نيجو زت وبنجاصة إلا ناقل صحيح إلا دليلك صحيح نبي يعني اگر سك دليلك ضعيف بمن هنا يا دليلك موضوعي بمن هنا بس المندني أي هاشتاج بيسه ليه ولا قرين نخل إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه ويقدم عليه هذا يقول أنه صحيح بينات لا يوجد معارضين هذا يعني او بينات او كنت تأمد اذا كانت دو دليل متعارض دو دليل صحيح اذا كانت جمعا اذا كانت جمعا اذا كانت جمعا ناسك ومنسوخا في التاريخ منزاني اذا كانت ترجيخ اذا كانت ترجيخ من بينات دوستين حتى وكو يتبين لنا ولي غيرنا أو يقدموا عليه. أجر كسك هنا بقوة ترب به يسربه. أجمع الدعاء ما كردوه ما نمشط باقي. كسك هاك بالجيك يزور بقوة لو هنا ما من هي كا لسرد مي في غماري قاصصان وائلتي أجر كا وشط باقي. كلامه دليله كده بدينا. نص الله موضوع كيا ما ططير النجاسات. سندخل منو؟ ماش؟ شو تقول دخين دخين؟ بس أم أم أم بابا النجاسات يعني بعكوا خميان كرناويش تفي سكان. ويطهرو ما يتنجس بغسله ما يتنجس يعني وش تيجوا فيس أبيات. خويل اصله باكه بالان بيسي وركوتو بچي باكه بيتو بيرسلي هي بشوردني حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم حتى اكو اوشتا عيني نجاسه كنمينت يعني جرمي نمينت قبركي نمينت يعني نبيندت و بچا نبيندت وبدسج دسد برناخيت ولا لون رنگ نامناد و بوی نامناد و يعني اگر بونمون جلیب، یاد دستی انسانی. یکی گلوبشت پیسنه واباس من کرده ای کرد. کاتک کاتک پاک بوده و کبیشی شت پیسک کواب ایبینید. یعنی دست بری اکه باد. حجم قبرایی که هر فراغی کی پر کرده تو و نامناد. فتامش رو میکنم. واروا بني وتامي ورنكي نمنيت انجا عطاني بلاي باك الا اللهم جليك أثاركي فرميك جلي كوا خيني حيضي بركوتيت اثرك يتاثيرينيا وعرفتك هاد برسالك للبيغامر اخو محمد بيغامر في كلمه ولا يضرك اثره ودي منك جلي هاو باك نابيته. راني خاينة كي بيو منين تيغاونو الفانصن فرمي تشيبكا بيشو بلام اثيرييت اثيريني اوا تخفيف كراو ولا سر اخرته ينه هرشتي كيتر ابي هاو ضيق يكيلو وصفانيكا بونا رانغا تامن منيت والنعل بالمسح نعل يعني في الله لي راه مساله واقع الفتوى يتغير مكانا وزمانا وليس على اطلاقه يعني بفي زمان وبفي فتوى فتاوى دعورت ي عرف تأثيرها بل تأثيرها. إيش اللي نصر دماني كنا ككلمين نعل يعني يعني فيلاو. بلام نصر دماني استيا. أجبتي لبعض ضرر دكان فيلاو فرشان بله نعلك مبرر. حاشا نخر. اگه بچی با جدی قند رفته منعلف سنگا داد قبول که نه خیر هروها لبن لبن ل کتبه ل عرفی آنها بچی با کار داد بوشیر یا بوماز آ بوشیر بالامیست لبن ل بازار بچی با کار داد بوماز با کار داد بوشیر الان حليب معلومه یعنی لی رنک یا لون ی مقصودی پیالا و هر و هرش که کیتر وکو پیالا به دیاره هر همان حکوموکو حکومه گریت ولامن من چیبو کلمه کبو کلمه نه لوسردمه بوشته بکاره اند راست بوشته گیدر بکاره اند هر و ها کلمه ای لبند والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه استحالة مقصودی به تحول گوشت نورش تک او بودش تکیتر. یعنی اگر تو رویش تی تشوینگ بینید آجولک مردار بوده او لونکه گوشتی آنها فرد. یعنی آجولک یعنی تیانه ما او لونکه گوشتی آنها فرد. پس سالگ بیشتر همان شون ببینید. اوسته که او تو سالی پر بینیته. یادتون مانی پیش از آن بینیته بوده کوامه اي اتواني لو شو انا نوسك يا انا تحولي كردو لميتوا يان لجيفوا بوث التراب ميته بيس يا انا ها بيس هسه اما يوا بعد التحول اتواني بلي امام ميتاي علي ترابه ترابه ترابتي باك يان حاشا برستا نجر روشي دشوني بيست وني Everyone appreciates that. What does it consist of? If you order the place where you write, the wa- увер is the sign. Instead, the waiting than it is your sign or the einen helps with thearm, that is a trait of the goat. If the cat is angry, if a mascot is angry with the female剛us يعني كمالك بسي لشوينك ابو حاشة برصان سوتين رابو براماد يعني او حكمي كواد تازه ولي گرتوا او وصفي كتازه ولي گرتوا حكمكش دقارج مثالي كي عملية بيار مووثا نبو يجوان تفقد خس كدرس اكدر لكي ارويد او رو مجالي بسيوميزم خاصا خواندنی که صوتا صوتیه که لب عضاره دفترفیت. یعنی آویک واس سرچاوی رواندنو گشکردنی انتی پیسی و میزی انسان کنه. آهن خس پاکه آپیسه. آ؟ فکر فاگر فیزیا نه و کزبیفه حرامه. بالا نپا. بو با استحالة با تحول طاق و تو. ویسه لو ولاتانی کو. او كما بون مناله سعوديه اوي مجاري الشهر دبنشي كان تصفيه كان وتنقيه كان جالك كثير باكو خاين كان وبطن مجراك كان كان مرحله كثير فرين دوترك كي يعني دو مرحله وصف باكيت ورقت بااستحالة والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. بوبيشتروا تد نجسة. لبروتمان ميتيه جيفة غائطة عذيرة بولة بلم دع استحالة علينا متيا علينا متورابه علينا مرة علينا ما خسر. لبر جوران كاريحة بس الوصفة كي حكم كاشي دجارت، وما لا يمكن غسله اغشتك جنت بشوي فبالصب عليه أو كبسريا. أيمن منا زاوية كوا منا لكيم زكاة يا إنسانك مزكاة، برق أو كبسريا أو كبيباد يصير باكبيته او النزح منه يعني ذكر حتى لا يبقى للنجاسة اثرون اگر بید کن خود کن گام کن، وقتی پیست کرد تمیان بودی آرنه گری. آن دیل در اینی حتی آگو، آو وصفی کجورا و آو جوران نمیند، آو کاتا پاک بته. والماء هو الاصل في التطهير. وچون الماء اصل في الطهارة اصل في التطهير. یعنی الاصل في الماء یا الطهارة، هروحات بو التطهیرش بو پاک و اصل و اچی و او بكاره ولا يقوم غيره ما الا إلا من الشارع. هيشجج جاء ونقدت، نقدت الا بإذن شارع نبت. إلا بإذن شارع نبت. يعني بون في هنا مجرد هناني اگے ہاتی وہ مس کو سرتت فلاں گان پیسہ مسحف کا زے بزریہ نے نے بچن شوئی یا افتہ کہ جلکان شو رتے پر ربہ شو نکھی پیسہ بچی پاک دے وچ وا با شو نکھی پاک کھائیں او پاک کھائیں نہیں دے کتو یعنی مقصد مقصد میں اوتا نہیں اصل وا او بکارہ ہنی بل مشاریع اذن دا تخفیف ہنی وسائل تری پاک کردو مان ہے ہو کو مسح کردین یان المشی فی مکانی طاهر رکردم شوین کی پاک خوانه یا نظح عولی پژندند چرا و هنی نایب بیشی باستان های عولی پژندنا و شوردن دگری توا هدف انجام لیرا مقصدی بکاریه نی آو عوشتی کیتر لجاتی آو بکار نه نی اگر خواه اذنی داده بول وری ام ذکر دو آو با پاک کردن و بکار بیانی لا آو عوشتی کیتر او لاجان لشتي کوہ زاندرا او پاکرویا بوشتہ ک نزندراو مادامشتک زاندراو د سی پی او دگری لیلا نہ دی الا مگشتک اتر ک خالص نی پیدا و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین